له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين والذي الذي ينزل على عبده ونخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله وللله بيراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل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 يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعون بين أيديهم وبإيمانهم بشركم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينا بسور له باب باطن فيه الرحمة وظاهروا من قبله العذاب ينادونهم ألم نكم معكم؟ قالوا بلا ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم ورتبتم ورتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله المر فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأمر الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون ك الذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرض الله قرضا حسنا يضاعف لهم, يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجر من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 كمثل غيث أعجب الكفار نبات ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حقاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغروب سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة العرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يرتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة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 الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخ ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقصط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع الناس وليعلم الله من يوصوا ورسوله بنو عبّد إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوح وإبراهيم وجعلنا في ديرتيهما نبوة والكتاب فمنهم مهتم وكتير ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيس بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوا رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم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 اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمتي ويجعل لكم نورا ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله وأن وإن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم